وقال حدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا, أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق نستبق إلى ثغرتي ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى تعالى حتى نحكم أنا وأنت فقال فقال فحكم فحكمنا عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ صورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ صورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه وهذا عبد الرحمن بن عوف يأتي مالك رحمه الله بعد الأثر الذي لانفراد عن عمر بهذه الواقعة وان اثنان محرمان وهما في احرامهما يستبقان يتسابقان ايهما يسبق الاخر يعني كأن المحرم ليس محرم عليه الامور المباحة وخاصة يستبقان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم السباق في المدينة ويسابق بين الخيل بنوعيها المضمرة وغير المضمرة وعندكم مسجد السبق الموجود في باب الشامي كان يجري الخيل من مسجد بني او مجلس بني زريق وهو يكاد يكون الان فيما يعادل باب السلام أو مشارع باب السلام على اليسار في منطقة قريب من حمام المدينة او المعروف او في درب الجنائز كان هناك مسجد او مجدس بني الزغير فكان يسابق من هنا الى مسجد السبع وكانت المسافة الاخرى للخيل المضمرة يفرق في المسافة بين الخيل المدمره والخيل غير المضمرة ومعنى المضمرة عند العرب الخيل المضمرة هي الخيل الاصيله أي التي تعرف بأصالتها عندهم والعرب والبادية إلى اليوم يؤرخون ويقيدون أنساب الخيل كما يقيدون أنساب أبنائهم فلان بن كذا بن كذا وتمشي في تسلسل ولادتها في أصالة لا يدخلها الهجين فإذا عنو بالفرس بهذه المثابة كانوا ماذا يفعلون اذا كانوا يعدون العدة لحرب يأتون قبل الحرب بحوالي شهر او عشرين يوم اذا لم تكن مفاجأة ماذا يفعلون يزيدون في علف الخيل قبل الحرب بشهر وقبل المعركه باسبوع او اكثر يأتون بهذه الخيول ويلقون عليها الجلال من الخيش او الصوف ويحزمونها عليها ويجعلونها في مكان غير مجرى الهواء ولا يعطونها الماء الا قليل فتعرق فينضح رطوبة جسمها عرقا عليها بعد ما كان وزنها خمسمائة كيلو تصبح اربعمائة تصبح تلتمائة وخمسين القوة الموجود في الموجودة في عضلاتها على ما هي عليه والثقل والرطوبة الموجودة في لحمها تخف هذا يساعدها على ايش على الخفه والجري هذه المدمره غير المدمره وهي غير الاصيله لا, يصلح لا تتحمل شده التضمير فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد السباق بين اصحابه وكذلك الرمايه وكذلك الجري كل ذلك اعدادا ليش للحرب فسابق وناضل لما مر على قوم ينتضلون وفيه فريق بنو بياضة فقال ارموا بنو بياضة وانا معكم فتوقف الفريق الثاني عن الرمي وقضية المناضلة تاتي بخمسة من فريق وخمسة من فريق اخر وتضع هدفين متساويين وتعطي كل فرد من الفريق سهاما متعادلة هنرمع على كم على عشرة ولا على خمسة ولا على اثنين زي ما انتم عايزين ان اتفق الفريقان على خمسة اخذ كل واحد من كل فريق خمس سهام ان اتفقوا على ثلاثة ان على واحد ويرمون كل فريق في هدفهم انتم خمسة مع كل واحد خمسة خمسة وعشرين سهم كم سهم اصيب بها الهدف عندكم عشرين من الخمس طيب تعالوا انتم كذلك خمسة وعشرين عندكم عندكم عشرين سهم ايضا خمسة وعشرين ترمون منها كم سهم اصيب ايه عندكم فالفريق الذي يصيب نسبة اكثر هو الايش هو الفائز صلى الله عليه وسلم على فريقين يترامي فقال اربوا بني بياضه وانا معكم فأمسك الفريق الثاني قال ليش كن مساتهم ليش ما ترموا؟ قال لا كيف نقف أمام فريق فيه رسول الله ما نقدر شوفوا إلى أي حد الرسول ما هو اخذ رامي معهم لكن ندم معهم ومجرد وجوده معهم يكون ايش كيف نستطيع نقف ونقول نحن نحاد ونضاد ونرمي ضد فريق فيه رسول الله ما يمكن ابدا ماذا قال أنا معكم أنتم لا ارموا أنا معكم جميعا وهكذا كان يسابق مع أخو أصحابه وكان يناضل مع أصحابه بل وسابق جريا على الأقدام وصارع في قضية ركانة قبل الهجرة وفي أول البعثه مر صلى الله عليه وسلم ببعض فناء مكه به ركانا وكان ركان من اشد شباب مكه قوه صرعه قال أسلم يا ركان قد تدعو الاسلام يا محمد قال نعم قال هل تصارعني قال وماذا قال ان غلبتني اعطيتك شاتم قال تسلم قال كالطيب فتصارع من اللي غلب تظن يعني فصرعه رسول الله لحظي اخوان هنا في مقام التحدي يجب أن, يجب أن يصرعه ولو كان أضعف خلق الله مع أنه كان في القتال يحتمون به صلى الله عليه وسلم ما كان بأقلهم فقال له كان يا ويلتا يا والله ما جاء جنب الأرض لغيرك أبدا تعيد قال نعم وعيد ما دخلت في التحدي خلاص ولك شاة اخرى فصرعه فصرعه قال يا ويلة شاة ثاني هل تثلت قال نعم فصرعه قال يا ويلة ركانة ماذا اقول لاهلي في ثلاث شياء قلت واحدة اكلها الذئ واخرى شردت ماذا اقول في الثالثة حسب الى فين قال او عجبت من ذلك يا ركان قال والله عجبت قال الا اريك ما هو اعجب قال بلى وكانت شجره على بعد فاشار اليها صلى الله عليه وسلم انضم مني فجاءت تخط في الارض كانها سهم يمشي ثم قال عودي كانت يقدر وكان يعمل هذا وكان قد يصارع بعض الناس قد يغلب بعض لكن يعجي يغسر هذا؟ اذا الامر ليس مجرد قوة بدنية بل هي اراده الهيه فوق كل شيء يهمنا ايش انه صلى الله عليه وسلم وايه سارع ايضا حمل الاثقال مر على شباب يتناوبون على صخرة يرفعوها لم الدروج. قال انا اريكم ابعدوا عنها سكاها بيديه ورفعها ووضعها هي مهما سألة رياضة وقوة أبداء إنما هي من باب الدعوة إلى الله بأي أسلوب كان وهنا يسابق صلى الله عليه وسلم وهنا محرمان لله المحرم يقول لبيك اللهم لبيك وماشي في عبادة وطاعة لله في خشوع وخضوع وذكر وإخبات لربه ولكن ومع ذلك فلا مانع ما دام السباق وسيلة لغاية الجهاد في سبيل الله فلا مانع أليس الحج جهاد؟ ما جاءت أم المؤمنين عاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله نرى الرجال غلبون عليك يجاهدون ولا نجاهد أفلو جاهد معك؟ شوف الأي فين المنافسة؟ حتى النسوة يقبطن الرجال على أنهم يجاهدون مع رسول الله ولا جهاد على النساء جاهد معهم حتى يكون لنا فضل زيهم قال عليكن جهاد لا ختال فيه اعطينا حالا الحج فالحج جهاد ومن هنا كان المحرمان يتسابقان ولكن وقع في سباقهما اعتداء أصاب ضبيا يصابت الضبي هذه عمد ولا خطأ ها خطأ لأنهما يعلمان أنهما لا يحل لهما قتل الضب ولذا جاء سقطية فيه إذا جزاء الصيد خطأ أو عمدا فيه الجزاء ومع العمد الإثم ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والنهي يقتضي التحريم ومن ارتكب محرما فهو لكن إن كان خطا يروح كده هذا لا جزاء مثل إننا استبقنا وقتلنا غبيا غزالا فماذا ترى علينا ماذا قالهما قاء هنا هنا فتوى عملية أو هنا حكم في صيد ليس مجرد سألوا الفتوى قتلتما ايش ضبي قتلتما ضبيا طيب التفت عمر فائدة بجانبه رجل من شغل من هذا الرجل بكيف عبد الرحمن ولا غير تعال ايها الرجل المسلم معي وانضم الي لنصبح كما قال تعالى يحكم به ذواء عدل انظروا يا اخواني الى التشريع والى الامتثال امير المؤمنين عمر من حقه التشريع ما لم يوجد له نص عليكم بسنة وسنه الخلفاء ومن حقه الحكم في الجميع في المسلمين وهو المسؤول عن تطبيق كتاب الله لو ثبت عنده حد قتل أو, حد او قتل قصاص او حد في زنا او قطع في سرقه او, أو الى اخره يقيمه بالبينه وهنا امير المؤمنين بنفسه يلتفت لرجل فيقول هلما فاحكم معي لانه يعلم الحكم فحكم باللي حكم فيه عن عقشات اللي تكون هذا الرجل الذي راى الواقع عجيبه والله هذا هو امير المؤمنين يبلغ به الحال الى انه لا يحكم في غزال كيف يحكم المسلمين وهو لا يحكم في غزال كيف يحكم المسلمين وهو يحتاج الى من يضم معه ليحكم في صيد الرجل تحجب لانه جاهل ماذا فعل عمار علاه بالصوت ها؟ لا تعال لما سمع منه ما يبغى تركها شبه في نفسه وكون يذهب هو طاعن في عمر لا تعال اجلس اقراءت سوره المائده هل عندك علم بكتاب الله هذا قبل كل شيء قال لا ما قرات ليش اسئله عن المائده ما عن البقره وال عمران والنساء وغيرها لان فيها حكم جزاء الصيد اذا من زمن عمر معروفة سور القرآن سورة سورة نقف وقفة جانبية هنا للذين يعترضون ويناقشون كيف جمع عثمان القرآن وكيف رتب المصحف على هذه الحالة فهل كان ذلك من اجتهاديات عثمان او انه امر مستقر عند الناس من قبله فهذا هو عمر يسأل عن سورة المائدة اذا سورة المائدة معروفة متميزة بآياتها واحكامها ونظمها كما هي الان واذا ثبت هذا في سورة المائدة يكون ثابت في جميع السور ولهذا باجماع المسلمين ان رسم المصحف. ونظم المصحف. وترتيب سور المصحف وترتيب اي المصحف في سور المصحف توقيف اما السور الفاتحه البقره لامران النساء المائده كذا كذا إلى الناس فهذا بأكثر المسلمين والروايه صحيح عن ابن عباس انه توقيف ولكن بعض الناس يتساءل في رواية جاءت ان ابن عباس سأل عثمان لماذا لم تكتب بسم الله في سورة براءة ولماذا جمعت بينهما قال اني وجدت موضوعهما متشابها خفت ان اضع البسملة فتكون سورة واحدة فصلتها وان تكون سورتين ولم افصلهما قالوا هذا كن محل اجتهاد والجمهور على ان البسملة كانت تنزل في مقدمة كل سورة إلا براء لأنها براءة من الله ورسوله ما مشركين ما فيها رحمن رحيم ده فيها براءة وفيها إيش تميز المسلمين من المشركين والبراءة يبرأ الله ورسوله من المشركين ما فيها رحمن رحيم هنا خلاص فهي آية السيف وغد العهود وكل شيء إذا آية السيف تيجي للرحمن الرحيم تمسك تقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا اذا اما نظم الآيات في السور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الا ولا الضالين الاف لام ذلك الكتاب لا غيب بيفض المتقين الذين يغيبون يقون ينفقون الى لا تأخذنا ان نسينا او اخطأنا الى اخر السوره هذا النظم باجماع المسلمين بتوقيف من رسول الله للكتاب الوحيد وما قدم احد ايه واخر ايه قط نرجع الى كلام عمر بهذه المناسبة واللفتة الكريمة اقرأت سورة المائدة كلا ما قريت اذا يعتبر ايش جاهل طيب صيبنا لك هذه تقول حتى يحكم رجل معه والهذا هذا الرجل رجل عادي اتعرف من هذا الرجل قال لا قالوا هذا من عبد الرحمن حواري رسول الله من المبشرين في الجنب. عبد الرحمن بن عوف اذا ليس برجل عادي هذا من جانب اعتراض الرجل ناتي الى حاجه التحكيم الله سبحانه وتعالى يقول يحكم به دوا عدل منكم علماء الأصول وقفوا عند هذه الآية الكريمة وقالوا الاجتهاد في الأمة هل انقطع وانتهى بالوحي أو لا زال موجود الاجتهاد على عدة أقسام اجتهاد في فهم معنى النص وهذا باب اجتهاد الفقهاء والافتاء. واجتهاد في تحقيق المناط واجتهاد في تنقيح المناط ومعنى التخريج والتنقيح تنقيح المناط هو ان يأتي حكم بعد اوصاف متعددة واحد منها يصلح لتعلق لاناطة الحكم به والبقية لا قيمة لها في الحكم لا تأثير لها فينقح مثل صاحب الحب ما يأخذ الغربال والحب فيه التبن فيأخذ ينقح الحب بالهواء ليذهب التبن ويبقى الحب صافي هذا تنقيح ومثلوا له بمجيء الاعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدر، ينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت يا رسول الله؟ قال: وماذا؟ قال: وقعت أهلي في رمضان. انظرها. قال: اتجد تعفي رقبه قال: لا أجد. تطعم ستين، سصوم شهرين متتابعين. قال: هل استطعت على شهر واحد حتى صوم شهرين؟ قال: تطعم ستين مسكينا. قال: والله ما أجد قوت يوم. قال اجلس حتى يتنا وجاء بطعام قال خذ وتصدق بهذا خل على افقر منا والله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا قال خذه قم فاطعمه اهلك هنا حاصل هذه القصة من وطئ في رمضان عليه كفار كده ولا لا من وطئ لو هنا جاء اعرابي لو جاء حضري افندي محترم نقول لا ما عليش حكم ده هذا حكم العرابي لو جاء هادئا وادعا نقول لا دك جاي يضرب صدره لو جاء مسرح شعره اهلا وسهلا نقول لا دك جاي ينتف شعره فكونه اعرابي أو حضري لا تأثير له يضرب صدره أو يد على يد ينتف شعره ولا مسرح شعره تحت العمال يقول هلكت اقول لا ما قال شيء هلكت ولا شيء اخطات ارتكبت شيئا وقعت جاريتي هذا قال وقعت اهلي وقع جارية هل كونها اهل او كونها جاريه لا تأثير في الحكم لا اذا نقحنا القصه وتربنا الاوصاف غير المؤثره في الحكم حتى صفي لنا في الغربال رجل وطئ زوجته وطئ امراه في نهار رمضان رجل ايش وطئ امراه في نهار رمضان هذا يسمى ايش تنقيح المناطي صفينا الاوصاف وانطمنا الحكم يعني علقناه بوصف واحد صالح له الثاني تحقيق المناط بمعنى ان الحكم ثابت عن الله وعن رسول ولكن قاعدة عامة ياتي المجتهد هل تدخل هذه الحادثة تحت هذه القاعدة وتتحقق شمولها اياها ام لا فالله سبحانه وتعالى حكم من قتل الصيد فحكمه ايش جزاء مثل ما قتل يحكم به ذوى عدل الله سبحانه لما قال جزاء مثل ما قتل من النعم وضع الحكم القاعده العامه ولا لا وهي ايش المثلية بين المقتول وبين النعم ولا لا المجتهد والحكمان مهمتهما ايه توجد حكما لقاتل الصيد الحكم موجود وهو المثليه انما اجتهادهما في تحقيق المثليه بين الصيد وبين افراد بهيمه الانعام تعال هذا قتل غزال هذا قتل الضبع تعال ما هي المثليه بين الضبع وبين بهيمه الانعام ما هي المثلية بين الارنب بين بهيمة الانعام ما هي المثلية بين الغزال وبين بهيمة الانعام فهذا يسمى ايش تحقيق المناط الحكم هو المثلية فما هي المثلية في ما قتل هذا وما هي المثلية فيما قتل ذاك وما هي المثلية فيما قتل في سنة واحد وما هي المثلية فيما قتل في سنة عشرين اذا الحكمان يحكمان يجتهدان في تحقيق المثلية التي حكم الله بها، وأنيت لذوي عدل ليش؟ لأنه أحق وأقوى وأدق في, إيش؟ في تحقيق المثلية، وعمر رضي الله تعالى عنه ما هو جاهل؟ ولا هو يخفى عليه مثلية الضبع من الإيش؟ من الكبش، ولا مثلية العناق من الإيش من الأرنب ولا ولا إلى آخره، ولكن تحقيقا لأمر الله. ليكون شرعا قائما وامتثالا لأوامر الله مدى الحياة فإذا كان عمر أمير المؤمن الملهم كما يروي البخاري عن عبد الله بن عمر ما قال عمر لشيء أحسبه كذا إلا وكان كما قال عمر يروي عنه عبد الله بن عمر ما قال لشيء أحسبه كذا إلا كما قال ويروي البخاري قصر انه جالس فمر عليهم رجل فقال احسبه كاهن قومه فدعاه قالوا اكاهن قومك قال ما اعجب ما اعجب ما يكون يقابل رجل مسلم بذلك قال خليك من هذا اخبرني عن الحقيقة قال نعم كنت كاهنا لقوم قال من اعجب ماذا هو اعجب ما رأيت قال كنت في قومي في فلات فجاءني رأيي او رأيتي وقال اخبرتني ببعثة النبي الجديد وقعت عبارات ايش الى اخرها فصدقت فراسة عمر في ايش في الرجوع اه ما فعمر الذي ما قال ايش احسبه كذا الا وكان كما قال وعمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهم او محدث لكان عمر وعمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لشرد الشيطان منه ومع هذا كله يقول لرجل عنده اجلس نحكم في هذا اذا عمر رضي الله تعالى عن يطبق ايش كتاب الله في تحقيق المناطف المثلية لهذا الذي قتله والله تعالى اعلم قال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لأوجه هنا نبغلنا كم عمر عمر يقول لرجل اقرأت سورة المائدة قال له لا جنها. لو اخبرتني انك تقرأها ليس مجرد قراءة ببغوية قراءة تمع وتقراءة تامل وفهم لانه عربي يفهم معناها لأوجعتك ضربة لماذا يضربه لان المائدة فيها فيحكم ايه جزاء مثل ما قتل يحكم به ذوى عدل ونحن ننفذ كتاب الله وانت تيجي تقول عمر مش عارف يحكم في هذا يبقى يؤدب على انه يعترض على من يطبق كتاب الله والله يستحق ولا لا وهكذا كل من اعترض على من يمتثل كتاب الله ويطبق احكام الله فيما امر سبحانه وتعالى يحتاج ان يوجع ضربه وهل يتعين ان يكون كل رجل كعبد الرحمن ابن عوف وهل يتعين كل انسان حيكون زي عمر المفروض عندنا ذوى عدل نجي المشكلة هنا من هما ذوى عدل من هو العدل في الناس ما هي العدالة اعتقد ان هذه نلفها ونمشي عنها وليش رأيكم يقول الفقهاء العدل ما اجتنب الكبائر وتورع عن الصغائر ومن نقدر يلتزم هذا وبعضهم يقول العدل ما لم يرتكب الكبير العدل ما كان يقوم بالفرائض الواجبات عليه العدل وعلماء الاخلاق يجعلون العداله قمه الفضيله والعدل هو من تجنب يش المحرمات ومالك رحمه الله يذكرون عنه في باب القضاء واختيار القضاة وكال ومجترت في القاضي من العدالة والنزاهة وكذا وكذا قال لو طبقنا كلام العلماء لما وجدنا من يصلح قاضيا ولا شاهد عدل هذا في زمن مين؟ حلقه الا بالله طب وش سووا عطلوا القضاء ولكن بحسب الموجودين ولهذا اتفقوا على ان شهود وقضاة وعدول كل زمن بحسبه وكل بيئة بحسبها كانوا في السابق يجعلون من فقط العدالة الانسان أن يمشي في الشارع قال العراس يبقى لو طبقنا هذا كم واحد الان عندنا ما تقبل شهادة كان يقولون من يمشي في الشارع من يأكل في الشارع الان المدخن يمشي في الشارع يدخن اكثر من اقبح من الاكل على هذا المختبر كل انسان يدخل الله سبع عدل تغيرت اوضاع الناس تغيرت معاملات الناس تغيرت أحوال الناس من جلس يريق البول في الطريق كذا من فعل كذا من فعل كدا. كل ما يخالف المروءه عند ذوي المروءات ولكن اذا وجدنا عاده الناس يمكن تجي في قطر كامل ما تلاقي واحد لا طقيه على راس هل نلغي هؤلاء العرف جار بهذا تجد المجتمع تجد نصف الناس يفتح في الطريق هو ماشي ولا راكب اخذ سندويش هو في السيارة راح لعمله هل نسقط هؤلاء البيئه دعفعتهم الى هذا الاشياء في هذه باب واسع ويكفينا مجرد التنبيه فقط يحكم به ذوى عدل امثل الموجودين ممن يمكن ان يعرفوا بهيمه الانعام ويحقق المثليه بين الصيد وبينما يعرفونه من بهيمة الانعام اذا كون رجلين استبقا بفرسين فأصاب غزالة حكم البهيمة إذا كان يركبها الإنسان فتصيب شيئا هل يضمن راكبها أو لا يضمن والعلماء يعقدون بابا لهذا ويتفقون على أنها إذا كانت في زمام صاحبها أي راكب لها ويقودها فجنت بمقدمها فهو ضامن له وإن جنت بمؤخرها وهو عالم أن يمشي بها في مكان ضيق وفيه أناس فهو ضامن أما إذا كانت في مكان فسيح ويمشي بعيدا عن الناس فجاء إنسان ونخسها من خلفها فرمحته فلا يضمن راكبها وبحثوا في هذه النقطة فيما إذا جاء وربط دابته في الطريق الضيق فأراد إنسان أن يمر فاذته رابطها ضامن لما تجنيه لأنه ضيق على المسلمين طريقهم وعرضهم للإيداء وإذا ما أتلفت البهيمة شيئا بدون أن يكون صاحبها معها لا يقودها بزمامها ولا يركب عليها فإن كان ذلك ليلا فلها حكمها وإن كان نهارا فلها حكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الزرع حراسته نهارا وعلى أهل البهيمة حفظها ليلة ولهذا إذا أتلفت زرعا بالليل فصاحبها ضامن وإذا كان في النهار فصاحب الزرع هو الضامن إلا إذا جاء صاحب البهيمة من غنم أو إبل أو بقر وسرحها قريبا من زرع إنسان ليس بحاضر فكأنه متعمد تسليطها على الزرع فيكون ضامن. وقضية البهيمة لها أحكامها مستقلة في كتب الفقه ولكن هذا جزء من التنبيه عليه فهذا نراكبا وقتلا عنزا من الضباء أو من الغزال فضمنهما عمر رضي الله تعالى عنهما قيمتها جزاء مثل ما قتل يتبع ذلك في الجنايات لو أن فارسين تسابقا واصطدما فماتا من الاصطدام ما حكمهما يحكم الفقهاء في ذلك أن دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر وقيمة الفرس كل منهما على صاحبه إذا مات الفرس ومات صاحبه ونحن الآن في زمن السيارات وزمن السفر وزمن إيش المراكب الفضائية أو غيرها لم يعد هناك السباق بالخيل إلا نادر أو الإبل إن وقع شيء من ذلك ما حكمه إذا تصادم فارساني بغير قصد أما إذا جاءه قاصدا وقتل فيقتل وعلى هذا لهذه الجزئية من هذا الأثر مباحثها الخاصة في كتب الفقه في المعاملات والضمانات ولو أركبت صغيرا على الدابة وهو ليس من أهل الركوب ولا السباق فرمحته أو أسقطته فقتلته فأنت ضامن وإذا جاء صغير وتعدى وركب دابتك انت او جاهل لا يعرف واسقطته قتلته فلا شيء عليه لانه متعد لو ان انسانا افرد هذه الجزئيه ببحث لطلع بشيء كثير في الفقه عمر يضمن الرجلين الغزال الذي قتلاه من فيهم اللي قتله إن تعين بذاته فبها وإلا فهما شريكان في جزائه ناتي إلى الرجل أمير المؤمنين لم يستطع الحكم في إيش في غزاء ليس بعيب على أمير المؤمنين أو غيره لو لم يكن يعلم الحكم إذا لم يكن يبلغه النص وقد كان كثيرا من المسائل ترد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولم يكن عنده حكمها فيسأل أصحاب رسول الله ويأتي على عمر بعض المسائل أيضا لم يكن يعلم حكمها فيسأل أصحاب رسول الله وهكذا العالم مهما كان هو لن يكون أكثر من الخلفاء الراشدين ولن يكون أقل تبعية إذا لو وردت عليه مسألة وهو لا يعلمها وقال لا أعلمها لا عيب فيه إنما العيب أن يتكلم بما لا يعلم وقد أوردنا سابقا قضية عمر في هذا المسجد حينما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجل آخر يختلفان في الرجل يأتي أهله ولم ينزل ويكسل عليه غسل أم لا فاحدهما قال يغتسل والاخر قال عثمان يقول لا يغتسل وزيد بن ذي يقول لا عليه ان يغتسل وعمر جالس فجاء علي وقال يا علي ما تقول في ذلك قال ولم تسالني وتسال غيري وبجوارك امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ارسل اليهن وسلهن هل نقص ذلك في خلافه عمر انه لا يحكم في هذا الامر فارسل فجاءه الخبر وقالت أم المؤمنين عائشة كنت أفعله أنا ورسول الله فنغتسل وتأكد عند عمر أنه لو جامع زوجته ولم ينزل فعليه الغسل وذكرت لهم أم المؤمنين الحديث الصحيح إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل إذا جلس بين شعابها ثم جهدها وجب الغسل وفي زيادة الح... أنزل أو لم ينزل فقال عمر لأن أسمع بعد ذلك بهذا لأوجعنه ضربا قال بي ابن لا لا تعجل يا امير انا اخبرك كنا في بادئ الامر لا نغتسل ثم عزم علينا كنا في بادئ الامر انما الماء من الماء ثم جاء اذا جانس بين شعبها وجهدها وجب الغسل فهل عاب ذلك امير المؤمنين لا ابدا وهنا عمر ما هو جاهل الحكم ولكن يوم يطبق امر الله يحكم به ذوى عدل. يهمنا في النقطة التالية حينما سمع مقالة الرجل هذا طعن في خلافة عمر ولا طعن في علم عمر ولا طعن في شخصيته وعدم الثقة في خلافته قال تعال المسألة ما هي تقصد هل قرأت سورة المائدة قال لا أتعرف من هذا الرجل الذي حكمته معي قال لا قال لو أخبرتني أنك قرأت سورة المائدة لأوجعتك ضرب وهل ضربه أم تركه تركه إذن الجاهل يعذر وبأي شيء في الفروع التي لا يكاد يعلمها عامة الناس هذه ليست في العقيدة وليست في الأصول وليست مما يعلم من الدين بالضرورة إنسان يقول أنا ما أعرف كم, ف... كم صلاة في اليوم لا هذا يضرب ما أعرف الصبح كم ركعة لا يضرب لأنها أمور معلومة من الدين بالضرورة يعرفها المتعلم والعام إنسان يقول ما أعرف علي صيام متى يكونه شعبا ولا رجب لا يضرب إذا الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهلها ولكن جزئيات الفروع هل على كل إنسان أن يعلمها لا هذا من خصائص العلماء بل هناك أشياء عامة العلماء قد لا يعلمونها ولكن يعلمها الراسخون من العلماء الراسخون في العلم إذن العلماء يتفاوتون هناك الراسخون في العلم يعلمون المشتبهات يعلمون ما يشكل على الناس وهناك عامة العلماء يعرفون الفروع وقد لا يستوعبون الفروع كلها وهناك عوام الناس اذا عمر عذر الرجل بجهله لسورة المائدة وبالتالي عذره لعدم معرفته للحكم ثم جئنا للرجل الذي بجواره أتعرف هذا الرجل؟ قال لا الآية تقول يحكم به ذوى عدل منك وعمر تلى الآية على الرجل ليبين له دليله واستناده ووجوب أن يأتي برجل معه يحكم كان من الممكن أن يقول هذا رجل عدل فاكتمل هنا عدلاني أنا وهذا العدل ولا شأن له باسمه ولكن حينما تقع شبهه عند إنسان وبوسع المفتي أو العالم أن يرفعها عنه يكون أولى فقال هذا الشخص الذي تجهله من لا يجهله كبار الناس هذا عبد الرحمن بن عوف هذا من كبار مشهور أصحاب رسول الله المعروف عدالة وأمانة والمبشر بالجنة فلما يعرف الرجل أن شريك عمر في الحكم من هذه المرتبة في الرجال يطمئن أكثر ولا لا يطمئنه اكثر وهكذا مجهول الشخصية اذا اردت أن, تعر... ان تطمئن اكثر تعرف شخصيته من هو عندكم هناك مجهول العين مجهول الحال في مصلح الحديث اذا ثم بين عمر للرجل ان الله تعالى يقول يحكم به دوى عدل هديا بلغ وهذا الذي دفعني وأوجب علي أن آتي برجل معي ليس ذلك عن قصور مني في هذا الحكم ولكن امتثال مني لأمر الله سبحانه وتعالى هذا ما يقتضي التعليق على قضية عمر في هذا الأثر وبالله تعالى التوفيق